أخي أبلغنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبت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 إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أقبض، أفجر ذكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر كم خانت وكم تغدر هتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر هتسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبهر هتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر تسمع صوت مدفعهم دفوفن عرسها يبعث دخان قنابل مسك وريح قذيفتي انبط اخي امت تفلحق بي فعمرو الذل لا يعمض دخان قنابل مسك وريح قذيفتي انبط اخي امت تفلحق بي فعمرو الذل لا يعمض فعمرو الذل لا يعمض أخي أبلغنا الأصحاب أني راحل مدبس سأترك زينة الدنيا وأنضي حيث لا أخبر أخي أبلغنا الأصحاب أني راحل مدبس سأترك زينة الدنيا وأنضي حيث لا أخبر إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أكبر وفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أقبر وفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر كم خانت وكم تغدر هتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر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 خان قنابل مسك وريح غذيفة عمبل أخي أمت فالحق بي فعمر اللنا يعمر فعمر لا يعمر أخي أبلغنا الأصحاب أني راحل مدب سأترك زينة الدنيا وأنضي حيث لا أخبت وأنضي حيث لا أخبت.